<تصفيق> يا دجلميه يا دجلميه اهلا من ارجال اهلا يا من يا جميع اهل البيت حن الذرا ذجالا حن الذرا ذجالا ابقا وودت وجهن المدنه ولا بالحدود والعوده رجالا الحي في الدنيا سعيد والميت مجاهد شاي والعزم والهمه تزيد على الدروب رجالا على الدروب يا والصرح هذا من الصروح اللي ليها تحدي الطموح وجماله نور موحل حقيقه يا كم حلم ضدي يا اللي انا نورس حن قلبي لا تجلى حن قلبي لا تجلى يا صرحه جنب السماء القات حريني احماك لا تجلى حن قلبي Afriat hau unã entender it niso